وردها اليك ردا جميلا يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وَاجْزِهِ عنا خير ما جازيت نبيا عن امته اللهم وحشرنا في زمرته واوردنا حوضه اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا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 ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ظلنا ظاهر بين يديك والمسلمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي حيا الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر.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 هنا امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتغلفوا على رسول الله ان يتغلفوا على رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم وما ولا نصر. ولا مقصده في سبيل الله ولا يطعون مطيع ولا يطعون مطيعا عير الكفار ولا ينال من عدوين نيلا إلا قدب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع عير المحسنين ولا ينفقون نفقتهم صغيرته ولا كبيرة إلا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتبقوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم الله واعلموا أن الله مع المتقين be yeah. there. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغموب عليهم ولا الرحيم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 من Assalamu alaikum. Assalamu. Czego ura Czego <muchany> urałam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد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 كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يوم القيامه عما كانوا يفترون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 فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين